ل م ن د ي ه الاسلام ب و ا ط ف ب ن على خمس خمسه اركان في الدين صوم وصلاه وزكاه حج وشهادتين ا ل شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقامه الصلاه اتاه الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله لا أ ع ب د في الكون إ ل ا الله ورسوله خ م س ة أ ر ك ا ن في الدين صوم و ص ل ا ة و ز ك ا ة حج وشهادتين ا ل ا و أ ك ل م ربي خمسها أ ط ه ر بدني ب ص ل ا ة بوضوئي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 وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا و أ ن م ي مالي بزكاتي أ ط ه ر ه برضا الله للفقراء ا ل م س ا ك ي ن أ ع ط ي ه م حقا لله بني ا ل إ س ل ا م على خمس خمسه اركان في الدين صوم وصلاه و ز ك ا ة حد والشهاداتين نفسي بالصوم أ ر و ض ه ا وبحب الله أ ص ب ر ه ا أ ت ذ ك ر إ خ و ا ن ي الجواب وبجنه ربي اذكرها هي ا ل إ س ل ا م على خمس خمسه اركان في الدين صوم و ص ل ا ة و ز ك ا ة حج والشهاداتين والحج وقوف وطواف حشر اصغر في ا ل د ن ي ا لغني وفقير لا فرق يكون أ م ا م الله بني ا ل إ س ل ا م على خمس خمسه اركان في الدين صوم و ص ل ا ة و ز ك ا ة حج والشهادتين ا ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله وان م ح م د رسول الله إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة إ ت ا ه ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا